يا رب هل من ثوبة تمح الخطايا والذنوب وتزيل هم القلب عني والكآبة الشتوب يا رب هل من ثوبة تمح الخطايا والذنوب وتزيل هم القلب عني والكآبة الشتوب ادعوك في ليل بهيم والجمع مدرا سكيب أنت المؤمن والمؤين وأنت رب المجيب ادعوك في ليل بهيم والجمع مدرا سكيب أنت المؤمن والمؤين وأنت رب المجيب لي إذا أوضع التراب فوقي فلا أي شي يطيب والقبر داجم مظلم هل ينفع العبد المحيب لي إذا أوضع التراب فوقي فلا أي شي يطيب والقبر داجم مظلم هل ينفع العبد المحيب يا وحشتي يا تربتي يا غربة العبد الغريب ما من كبير للخلاف من مشرق أو من جنوب وويلتاه يوم ان يأتي المحاسب والرقيب وويلتاه من عذاب القبر والهول العصيب وويلتاه يوم أن يأتي المحاسب والرقيب وويلتاه من عذاب القبر والهول يا رب هل من وتذيلهم هم القلب اني والكاده والشعوب